مواصفات ليست لأنثى تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر مذمما من ابينا ودينه قلينا وامره عصينا ترددها كلب الها وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى الا ابا بكر فيراها ابو بكر ويقول يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقرأ النبي قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وتقترب وتتلفت كالأفعى ولها فحيح تحدق تبحث ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه ورذاذ الحقد يتطاير من فمها يا ابن أبي قحافة إني أخبرت أن صاحبك هجاني ما شأنه ينشد في الشعر فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما فقالت أليس قد قال في جيدها حبل من مسد فما يدريه ما في جيدي فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر قل لها ترين عندي أحدا فإنها لن تراني جعل بيني وبينها حجاب فسألها أبو بكر فقالت أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة والله ما أرى عندك أحدا ثم ولت وهي تقول قد علمت قريش أن ابنة سيدها ولت وهي تثير الغوغاء والمراهقين تحرضهم على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف اليأس نهض عليه السلام ونهض صاحبه رضي الله عنه لإيصال رسالة التوحيد لا إله إلا الله. وذات يوم هاجمهما مجموعة من المجرمين وحاصروهما لكنهما تمكنا بعد جهد من الفرار وصل إلى أحد المراعي يلاحقهما الخوف. ويكاد يقتلهم العطش شاهدا من بعيد قطيعا من الأغنام فتوجها نحو الراعي كان فتى قصير القامة نحيل الجسد جدا تقيق الساقين لدرجة لافتة فتى كله أمانة وصدق فتنسمه عبد الله بن مسعود الهذلي اقتربا منه علّه أن يسقيهما فقالا يا غلام عندك لبن تسقينا فأجاب إني مؤتمن ولست بساقيكما لم تغرهما كثرة الغنم ولا ضعف الراعي على اغتصاب شربة لبن ولم يأبه لهم الراعي فالقطيع لمجرم تهابه قريش يدعى عقبة ابن أبي معيط لكن شيئا حدث جعل الراعي يذهل عن نفسه وعن غنمه وعن جبروت عقبة ودراهمه طلب عليه السلام من الفتى جذعة ليس في ضرعها لبن فتحرك الفتى والاستغراب يسأله وماذا عسى أن يجد هذا الرجل في شات لا لبن فيها؟ ثم تسلل بين غنماته وأحضر ما طلب منه متعجبا وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى